وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّئِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم وأزواجه أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا.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 طائفة منهم يا أهل يثربنا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 ومن يقنت من كنا لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما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 تحيتهم يوم يلقونه سلاما وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ تُرْجَمُ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ۚ وَمَن يَبْتَغِ يَتِمَّ مِمَّا عَزَلْتَ فلا جناح عَلَيْكَ ذانك ادنا ان تقر اعينه ولا يحزنوا ويرضين بما اتيتم كنهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانشروا ولا مستانسين لحديث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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله أفورا رحيما